النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية أخي في الدين لازلنا أوباة مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هداءهم وهنا, وهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قياديين واغتيال وعميل للنظام النصيري المرتد في الخير والرقة والبركة هلاك وإصابة خمسة عناصر من الشرطة الفلبينية الصليبية في باتيكول إصابة قاض في الحكومة الأفغانية المرتدة مع أحد مرافقيه في منطقة لغمان البداية من ولاية الشام هلكا وجرحا من البكك المرتدين بينهم قياديين واغتيال عميل للنظام النصيري المرتد في الخير والرقة والبركة من الخير بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في بلدة الصبحة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإعطابها وهلاك قياديين اثنين كان على متنها ولله الحمد وفي الرقة بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة عنصرين من البكك المرتدين في منطقة المنصورة غربي الرقة بسلاح كاتم للصوت ما أدى لهلاكهما كما استهدف أحد عملاء النظام النصيري المرتد في المنطقة ذاتها بسلاح مسدس كاتم ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة وفي البركة بتوفيق الله وحده فجر جنود الدولة الإسلامية أمس عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين في بلدة أبو راسين ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد ننتقل إلى ولاية شرق آسيا هلاك وإصابة خمسة عناصر من الشرطة الفلبينية الصليبية وإصابة خمسة عناصر من الشرطة الفلبينية الصليبية في باتيكول بفضل الله تعالى كما جنود الخلافة لعناصر من الشرطة الفلبينية الصليبية في قرية إغاسان بمنطقة باتيكول حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصر وإصابة أربعة آخرين وإعطاب آلية كانوا يستقلونها ولله الحمد وإلى ولاية خراسان إصابة قاض في الحكومة الأفغانية المرتدة مع أحد مرافقيه في منطقة لغمان بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس آلية قاض من الحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة لغمان بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة المرتد مع أحد مرافقيه ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية سينا بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة أمس من تفجير عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد بالقرب من قرية المطلة في رفح ما أدى لإعطابها وإصابة سائقها ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين. هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قياديين واغتيال عميل للنظام النصيري المرتد في الخير والرقة والبركة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 لا خينا فما احد سيشبع ظهرنا طعنا فرؤيه اخوتي حولي تحيل تخم في امنا وان في سلمينه سلم لسانا او يدا صنا يا اخوتي قوموا لنثبت ما حكي عنا بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثلما كنا أنا يا إخوتي قوموا لنثبت ما حكي عنا بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثلما كنا أخي في الدين لازلنا، أبتم ما كنا، تحالفنا على الأعداء، يزيد هذا أهمنا، يوالي بعضنا بعضاً، ويأخذ كلنا منا، تأخينا فما أحد. سيشبع ظهرنا طالا